عام دراسي جديد فتح بوابه ليستقبل طلابه بكافة المراحل العمرية تحضيرات واستعدادات من قبل المدارس المدرسين والأهل أما الطلاب فبتبقى الاستعدادات النفسية هي الأهم وهون بيبقى السؤال قديش مهم الاستعداد النفسي بالنسبة للطالب لاستقبال هالعام الدراسي من جهة وقديش مهم دور الأهل والمدرسين لتحفيز أبناءهم حتى يكونوا على موعد مع النجاح والتميز بكل ثقة وطمأنينة وحب للحديث عن هالموضوع بصرني رحب المر سي الأستاذي فيفيان عباس مديرة مدرسة فاطمة العلي سعد وقتك أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا فيكم أستاذي فيفيان يعني نحن برنامجنا سالب موجب واليوم الدراسة والتعلم أمر إيجابي وينمي العقل وبنفس الوقت الرهب من الدراسة والمقارنة السلبية وأهمال الجانب النفسي للطالب أمر سلبي خلينا نبدأ من ضرورة تهيئة الطالب نفسيا من جو المتعة وأحيانا الفوضى إلى جو من النظام والضغط أحيانا أخرى هلا بالنسبة للطفل ما رح هي جو ونظام وانضباط هو رح يعتبر أنه مرحلة جديدة خاصة بالنسبة للقادمين الجدد يعني تلاميذ الصف الأول لكن اللي خادوا التجربة سابقا بصفوف أخرى طبعا نحن عم نحكي عن الحلقة الأولى أو المرحلة الأولى من التعليم وهي خاص وهي أكتر شيء الحالة النفسية طبعا بتكون عند الطفل مضطربة معلمة جديدة رفعات جدود مدرسة جديدة بناء جديد ناس جدد ما بيعرفون سابقا هذا بيعود لدور الأهل طبعا تهيئته نفسيا أنه أنت رح تبدأ مرحلة جديدة من حياتك هي مرحلة الجد والاجتهاد لحتى تكون لك مكانة بالمجتمع حتى لو كان بعمر صغير معلش نحن نفهمه بأهمية هالمرحلة الجديدة هاي من حياته. لأنه هي, هي مرحلة خطوات حياتك طبعا هي أول مرحلة من مراحل العمل الجاد طبعا المراحل العمل الجاد هي أنك تتفوق وتاخد شهادة وتصير مثلا الرغبة اللي بدك دكتور مهندس ضابط استاذ أي عمل بتحب أنك تمارسه بالمستقبل الطفل الطفل بهالحالي هي بكون فكرة وبهيئ حاله وبشحن حاله جسميا حتى ونفسياً وعقلياً أنه أنا لازم أبزل قصار جهدي لأوصل لهالأمن يعني. لكن وقته بيكون بحب. بحب طبعاً. يعني الأمر بيكون قصري ساعة لما من هيئه. الكادر الكادر اللي مشرف على طبعاً هالطفل التربوي والتدريسي والتعليمي والإداري هون بيكون دوره أنه الطفل جاي برغبي نحن ما نحاول نعمل أي سلبي أو أي تصرف يأثر على هالرغبة وتتحول الرغبة من الرغبة إيجابية لرغبة سلبية يصير بقى رهبة أكثر يصير عنده أنه. نفور أحيانا <تصفيق> نفور أحيانا خوف الخوف ممكن يخليه توتر توتر يمكن يولد عنده أمراض ممكن يكركب البيت كله يعني طبعا الأهل إلهم دور المعلم إلهم دور المرشد النفسي إلهم دور مدير إلهم دور رفقاته إلهم دور الجو العام بشكل يعني بالمدرسة إلهم دور نعم لأنه اليوم أصلاً عم نشهد إنه كل العوامل عم تلعب دور بتربيه وتنشئة هذا الطفل ما بس الأسرة اللي هي كانت هي المنشأ وهي الأساس والمدرسة كمتمم صار اليوم الأصدقاء صار المجتمع بالمجمل صار حتى الشارع عم يدخل بتنشئة هذا الطفل إيه طبعاً لأنه بس أهم شيء نحن نكون عنا تنسيق يعني أنا عندي فكرة لازم ناقش الفكرة أنا كمدير مدرسة عندي فكرة بتخطيها الحالة بالأسبوع الأول هو أهم شيء الأسبوع الأول أصلاً أهم شيء الأطلال الأولى سواء كان للمديرة أو للمعلمة هذا أو الانتباع الأول النفسي. كتير مهم الأطلال الأولى بتتميز بالشكل بالابتسامة باللطافة بالهدوء بالصوت نعم. الحنون يعني بشعر الطفل أنه هو ما أثر عليه هو ترك أم واستقبل أم أو استقبلته أم يعني تنسيق بين المعلمة بين المديرة بين المرشدة النفسية على تصرف إيجابي نعم. يعني ما حدا يستأثر بالاستقبال لوحده هالتنسيق هذا هالأسرة هي اللي تكونت وازهرت للطفل أنه هي مرحبة فيه ومتعاونة لأنجاحه ومتعاونة لحتى ترعاه إلى العام الدراسي هالحالة الإيجابية اللي بش هذا الطفل بالمدرسة هي اللي بتريحه نفسيا ترسخ بذهنه ترسخ بزهنه والانطباع الأول أدرس. في اليوم الأول هو الانطباع الذي يعطيه سلوك إيجابي أو سلبي بالنسبة للطفل نعم هلا نحن أيضا كالعادي مثل كل سبت منطرح على الفيسبوك على صفحتنا سؤال بما يتعلق بموضوعنا وكان في آراء متعددة ومن الظاهر الآراء كل شخص وكأنه عم يحكي عن نفسه لما كان طفل أو حتى عم يحكي عن أبنائه ورح حاول إجمل كل الآراء لأنه اليوم ما رح نلحق أحد الآراء يعني عم بتقول بنتي صف سادس مشتاقة للمدرسة وبنتي صغيرة صف أول وخايف تروح بس مسلمي أنه لازم تروح يعني في بعض الأطفال بيكون ما عندهم طموح كتير. <تصفيق> هذا الطموح نحن من الغزية. مثلا أختها لازم دائما تجتمعي أختها هي أمه وأبوه أنه المدرسة حلوة. أنا المدرسة تعلمت فيها صرت أعرف إراء صرت أعرف أكتب أرسم لون مارس نشاطات. إذا أنا متنوعة. بشتغل على التحقيق. دائما كمان حتى في حالي موجودة بمجتمعنا أنه هو وأخوه بالمدرسة هو وأخوه يعني انت أختك رايحة معك ما تخافي إذا احتشتي شي إذا لا إحنا ما لازم نعزز ذلك الحالي لازم هو ينسى أخو <تصفيق> لازم نعزز حالة إنه إذا احتشت شي بتسأل المعلمة بتسأل المديرة بتسأل المرشدة مو مرايح أنت رايح على مجتمع بيحبك <تصفيق> فتهيئة الأهل هي إلى دور كبير يعني لكن أحيانا تساؤلات الأهل ياهد ترى مين راح يكون الأنسة خاصة إذا بيكونوا بمجتمع المدرسة نفسه يعني ببيئة المدرسي بحي المدرسة أنا أفضل المعلم الفلاني بيولد عند الطفل نوع من التوتر يعني أنا بيحط لحط استيرادات مسبقة طبعا استيرادات مسبقة الأنسي أنا لي الأنسي فلانة أفضل من الأنسي فلانة فالطفل إذا إجاء فرضا عند الأنسي اللي يذكروا بالحال السلبية رح يتوتر نعم. أنت ما تحكي على الأنسي انت مو شغلتك تحكي على الأنسي يعني انت هيئي للطفل بحيث أنه المعلمة هي ماما بالبيت حلو يعني كيف ما طلعت هيحبها هذا الطفل ايو ما يكون عنده حالة سلبي لانه مو معقول لآسي مثلا تكون يعني اسمه يعطي انطباع سلبي للطفل قبل ما يشوفها حلو. أيضا سمر بتقول مرحبا الموضوع كتير حلو لأهل هالأيام كتير مهتمين بالاستعداد النفسي لأطفالهم وخاصة بعض وجود النت والأجهزة الإلكترونية أنا بحب أطرح سؤال كيفيني حضر أولادي نفسيا وخصوصا أنه عندي توأم وكل واحد منهم طبيعة ونفسية مختلفة عن الثاني نحن كنا عم نحكي عن أعمال مختلفة لكن اليوم فعلا وجود توأم هذا التوأم اللي كل شئ التوأم بالعاملية طبعا مختلف عن الآخر وهن بنفس المرحلة العمرية يفترض بالأم إنه تحط الإدارة بهذه الصورة. أنا كرأيي بتمنى مثلا طالما نفسيتين مختلفتين يوضعوا بصفين مختلفين. نعم. ومعلمتين مختلفتين. فكل واحد تقريبا تفهم أنسته شو طبيعته. وعلى هالأساس تشتغل يعني ما لازم يكونوا مجموعين بصف واحد. نعم. شو بالنسبة لل... يعني أنت مع فكرة إنه التوأم يكون كل طفل بصف؟ أي. كل طفل بصف <تصفيق> كل طفل بصف بيحمل تجربته بغذي فيها أفكار في أخوه صح. كل واحد بيحمل تجربة مختلفة عن تجربة أخوه لأنه بهالحالة الأقوى راح يسيطر على الأضعاف إذا كانوا مجموعين ببيئة واحدة أو بصف واحد م -م. دائما في بالتواقن بناء نعم. على خبرتي أنا بالتواقن في عندك واحد ضعيف وواحد بيستني قوي م -م. ال القوي الضعيف دائما بي بي بيكون حالة اتكالية عنده على على القوي، أه. فإذا ما نحطهم صف واحد ممكن هو ما يفكر شو وظائفنا لبكرة، بيعتمد أنه أخوه رح ينقل له وظائفه، ممكن يفكر أنه ما يضبر نابجه في الشنطة لأنه أخوه رح يعتمد، لا انت عندك استقلالية أنت بصف وأخوك بصف أنت لأنه أنا بهذه الحالة بعزز الضعف والقوة كمان بعززها حلو كتير يعني هون كمان لازم ننتبه لأمر أنه ممكن نصير في مقارنة سلبية تأثر على الولد الألعاب طبعا الأنس دائما مما فات مثلا سواء مرشد أو موجه أو مدير أو حتى أهل بدون يسألوا عن اثنين بتقول لهم واحد هيك واحد هيك. واحد مثلا مجتهد واحد غير مثلا بده يعني بصير دائما يسمع هو هالرأي ممكن يستسلم. صحيح. يعني الضعيف ممكن يستسلم. أنا هيك. كل الناس عم تبدي رأيه في هيك. <تصفيق> فبيستسلم بينما إذا حطينا ببيئة تانية. وحاول لأنه نخليه بصف تاني. إنه لا أنت كويس وشاطر وإجابة. وانت راح تكون مجتهد يعني ما تقرب يعني أبدا ما ينذكر سيرة أخو. حلو. بالبيت مع بعض بس بالمدرسة لازم تكونوا كل واحد. صف. حلو كتير هذا الأمر كمان لازم الأم تنتبه له بالبيت أيضا لأنه بالبيت منلاحظ أنه ليش أخوك أشطر منك أو عرف يتصرف أكتر منك إيه؟ فعلا موضوع جدا مهم خاصة أنسي رابعة التوم عنده عاطفي لبعض يعني بيحبه بعض كتير يعني هو ما عنده مشكلة في حال قلت له أنه أخوك أحسن منك ما في أنانية غالبا التوم ما بيكون عنده أنانية يعني أنانية تجاه بعض مع بعض بالعكس أنه بيكون قوة ضد الآخر بس إذا طيله أخوك أحساب أنك بيستسلم للواقع ما عنده مشكلة لأن بيعتبر هو نفسه عم تغذي روح هو أنت تماما راح نتابع معك بحديثنا لكن بعض الفاصل اشتاقتلك <تصفيق> يا معلمتي لا رفقاتي يا معلمتي بمدرستي اللي ماكن مستمعينا وبالاستعدادات للعام الدراسي الجديد اللي نحن على بوابه يعني بكرة المدرسة فاتحة بوابه لأبناء فعلا قديشه شعور حلو استاذي فيفيان يعني اليوم عم نرجع بالذكريات هلا حضرتك مالو 30 سنة بهيدا العمل قديش فعلا مشوار طويل على اختلاف الطلاب واختلاف أعمارهم واختلاف اهتماماتهم ومشاكلهم و... <تصفيق> تماما ونحن بالنسبة إلنا يعني هلا لما برجع لذكرياتي بأول يوم مدرس و... وبكل سنة عن سني رح نرجع لآراء أصدقائنا على صفحة علي بيقول طبعا الإعداد النفسي للأولاد شيء كتير مهم خصوصا بعدها العطلة الطويلة لهيك أنا مع أنه عطول يكون في دورات تقوية صيفية على صعيد اللغة الأجنبية مثلا وبنفس الوقت ما تكون الدورات ضخمة وتضغط الطفل لدرجة أنه ما يحس بعطلته اللي كل اللي إله كل شهور المدرسة ينطراضي بفارغ الصبر شو رأيك؟ أنا معه لأنه كان العامد تحديداً للعطل الصيفي طويلة. <تصفيق> لكن يمكن الخطة الدرسية القادمة تكون أقصر. العام الدراسي يكون أقصر. نحن الدورات هذه حالة يعني يعني بالنسبة ل... يعني بدها تخطيط عام. <تصفيق> يعني مو مسؤولية مدارس أو مسؤولية وزارة. نعم. <تصفيق> <تصفيق> للأسف يعني الدورات عم يستأثروا فيها القطاع الخاص. وعم ترغب الناس للقطاع الخاص. نعم. <تصفيق> نحن طبعا طبعاً نتمنى. نتمنى أن يكون في تخطيط يكون العام الدراسي بالفترة الصيفية أو بال بالعطل الصيفية مو شرط تعليمي يكون ترفيه يعني مثل هم ما عمري يمكن... تجربة النادي الصيفي ايه، ايه، موجود في المراكز الثقافية نادي الصيفي موجود بالمراكز الثقافية إيه طبعاً بس مو موجود بالمدارس أغلبية المدارس ما نادر لأن بسبب الامتحانات الشهادات الثانوية والأدادية يعني بس بالنسبة للأهل طبعا أنا أقترح أنه نحن قبل بداية العام الدراسي يمكن نعمل لقاء للأطفال مه. لقاء أو لقاءين طبعا هذا مو تعليمي ترفيهي تعليمي مثل ما حكينا هو القطاعات الخاصة عم تشوره تقريبا حتى الأهل عندهم ثقة يمكن بالقطاع الخاص أو هذا فكرة غلط أنه هو حتى الطفل ما بيحتاج إلا الدراسي أثناء العام الدراسي مه. خاصة بالمرحلة الأولى الدخول يعني هو بيقصد أنه نحن إن نهيق الطفل بالصيف للتعليم. يعني وكأنه اللي... عم بيقول أنه يبقى بيجول مدرسة يجي قادم جو على المدرسة عام شهير. بي... بيو... لكن بدون ضغط. بدون ضغط تماما. ممكن, ممكن طبعا هاي ممكن تعطي حالة إيجابية لبعض الأطفال ممكن. م -م. وممكن تعطي مثلا في أهالي بيحضروا برنامج لأولادهم بالصيف. فبيعطوا برنامجهم. بدي نسقه يعني. م -م. هذا بيصير نعم للتنسيق بالأسرة نفسها. إنه ممكن نحن قابلنا ينتسب للنادي الصيفي أو ما ينتسب أو يكون عنده نشاطات تانية لكن أنا مع أنه دائماً ما نخلي فكرة المدرسة تغيب عن الطفل <تصفيق> يعني بالحديث بالسلوك أثناء الصيف نحن دائماً منحديث المدرسة كذا المدرسة حالة دائماً إيجابية يذكروا <تصفيق> دائماً حاله إيجابية فدائماً الطفل بيتمنى أي ما تخلص لطلة ليدخل على المدرسة <تصفيق> والكام يوم اللي بيسبقوا الدخول للمدرسة تحضيرات النزلة على السوق مثلاً جلب الحاجات المدرسية حتى يكون الطفل بخياره سواء من ناحية الألوان أو من ناحية الأشكال أو شيء القرطاصية مثلا هو يختاره، الطفل نعم. يختاره، ما نتأفف ندام الطفل، أنا مثلا في بعض الأهل الله يساعدنا على افتتاح العام الدراسي قديش بدي يجيب مثلا شو بدي يكلفني كل ولد الطفل بيشعر هم. الطفل انه هو صار عبء عب. افتتاح تمام. العام الدراسي عليه عبء على, على اهله عبء عليه فبيشعر حاله انه هو عبء على اهله لكن وقت الواحد بيحط بزهنه نحن بلد نا. رحيم يعني المدارس ما حد دقيق بتشتري دفتر الدفتر بألفين او, أو ألف ليرات ممكن اي دفتر ممكن دفتر للمواد كلها ممكن أن تتفاهم مع إدارة مدرستك مع معلمة الصف أنه بقدر إمكان تبسط طفلك بحسب إمكانياتك نعم. وفي ناحية تانية لازم للتفتالية نحن كإداريين ومعلمين ما يكون فيه هو بالمستويات يعني مستوى مثلا فرضا طفل اللباس موحد هذا الشيء حالي إيجابي لكن نوعية القرطاصية احيانا في أطفال بيتباهوا بي فأخد القرطاسية يفضل المعلمي طبعا هي نستوى إنه نحنا أنا أنا بحب قرطاسية حلوة كتير لكن أنا بفضل هاي القرطاسية المعتدلة يعني وبالوقت نفسه الطفل رأي المعلمي عنده شيء مقدس فبياخد فيه يعني حتى ما يشعر الطفل حاله أعلى إنه هو يعني أدنى مستوى حلوة فكرتك اللي طرحتيها إنه الطفل يختار حاجياته وأغراضه وردا على هذا الكلام جمانة بتقول أنا بشوف إنه الإعداد النفسي للأطفال كتير مهم ولازم الأهل يكون عندهم ذريعة بهالموضوع لأن الطفل بالبيت بيعيش بيئة آمنة نفسيا وصحيا وبيتمتع بمعاملة خاصة ودلال واهتمام وبالتالي راح يلاقي حاله بالمدرسة بجو غريب وجديد وما في حد من الوالدين أو الأخوة وراح يتعرف على ناس جداد لهيك هي مرحلة حساسة أنا بشوف ممكن إذا حكينا على الولد عن المدرسة طول خلال فترة الصيف أو خلينا يشوف مدرسته وحاكاه الأهل عن تجربتهم بالمدرسة وكيف ساعدتهم لوصلوا وصلوا لأهدافهم وكيف راح تساعدك أنت لتصير تعرف ترسم وتكتب مثلاً وكمان تجربة الأخوة الأكبر هالشي راح يساعد كتير بكسر حاجز الخوف وتخطي هالرهاب بأول فترة وكمان حل نخلي الطفل يتفنن باختيار وترتيب أدوات المدرسة من شنطة لدفاتر ملون وأقلام وزي على زوؤه بشرط يراعي شروط الانضباط اللي لازم كمان نشرح له أهميته قبل كل حتى يتشجع. طبعا نحن كلنا معجمانة وحسب الامكانيات نعم. يعني ما شرط انا يكون عندي مكتبة فخمة حتى سطر حاجيات ابني فيها ممكن صندوق صغير ينبسط فيها الطفل اي شيء مميز خاص فيه حتى طبعا هون بيشعر انه انا كتبي الى حالي دفعتني الى حالي لباسي المدرسة الى حالي هون بيشعر هوي انه صار في عنده نوع من الاستقلالية بروع المدرسة طبعا له مقعد له انسة له صف. له لو درج، له لوا ألعاب، لوا له... فبيشعر حلو. وهال راح تظهر الشخصيات وتقل أكثر. طبعًا بيستقل هو بيستقل بعد المرحلة وأنا مع إني وصل ابني أو تو وصلوا أهالي الأهالي المدرسي. لكن يوم. لكن مو مع إني توصيله كل يوم. وأخذوا من باب المدرسة خاصة زي المدرسة ببيئة يعني وحده أو بحي قريب خلوه يشعر حاله أنه هو قادر يروح على المدرسة لحاله ويرجع من المدرسة لحاله لأنه نحن نحجز نظره نحجز إيده نحجز إجره وقته تمسكه الأم وبتاخده من باب المدرسة على باب البيت بدل ما حسسه أنه أنت مسؤول أنا عندي المحلات سيقافي. يشوف الناس يشوف الجيران يشوف كل شيء يمشي على الرصيف صح لكن اليوم بعض الأهالي بتجي الأم بتقوله للطفل أنا ناطرتك 12 بتخلصه 12 وخمسي بدك تكون عندي أنا ناطرتك عباب البيت يعني هي كنا نلاحظة أنه في أمهات بيتعاملوا هيك مع أبناء, أبناء. هو للأمان إن شاء الخطورة يعني إليه الطفل إنه طلع من البيت من المدرسة على البيت لكن هذا الطفل هي فصحته يعني ما هو يعسك يرجع لقتينه وقت عم يدرس طبعا وقت محدد ضمن الإمكانيات محددة نعم لكن مو, مو لدرجة إنه توقف السيارة أو الأم أو الأب عباب المدرسة مسكت الطفل أنا قيدته مسكته بإيده ومشيت نعم. ألمان أنه الحمد لله بلدنا أمان ما في شي بيخوف صحيح. يعني خلوا الطفل هو يروح على المدرسة لحاله ويرجع من المدرسة لحاله نعم. يعني هذا حالي كتير بتأوي شخصية الطفل طفلنا في, في بعض الأطفال ما بيعرفوا يمشعر صيف بدي أمود أطعر للشارع لازم نعم. يعرف يمشي لازم يعرف يقطع الطريق السيارات يعني هذا شيء كمان بيشعر الطفل أنا هلأ مثلا آخر حصه ايه انا يعني ممكن اذا هو جبان او بتعزز فكرة الجبن عنده اذا لقيت امي على الباب بدي يبكي فبيبكي فعلا وفي موجودة هي الحالة صحيح اطفال كتير بوقفوا بسرعه بكو مأجة الماما ومأجة البابا نحن لو معودين هالطفل انه فتح الباب الم... وفي اطفال بالعكس بتنبسط انه انا هلا بديروه على البيت لحالي هي هي حالة كتير حلوة حلو كمان علا بتقول موضوع حلو يعطيكم العافية الاستعداد النفسي هو الأهم بأي شيء بدنا نعمله أو نعلمه لأولادنا ابني عمره خمس سنين ونص دائما بعتمد معه هذا الاسلوب بحضره لأي شيء أو نشاط قبل فبيروح حابب الموضوع وفهمانه وأكيد هذا الشيء بيزرع ثقة بنفس الطفل برأيه من الأسباب اللي بتخلي الأطفال يلاقوا صعوبة بالعودة إلى المدرسة إنه راجعين من أربع شهور لعب وفوضى نوعاً ما لجو صارم ومنظبة مفروض يكون في مساحة حرة للطفل بالمدرسة لللعب ولنشاطات خارج المناهج الدراسي مثل ما المفروض إنه الطفل ما ينقطع عن القراءة طبعا مو من المناهج الدراسي بالصيف برأيي لازم نعود الطفل دائما يعطي كل شيء وقت لأنه كل شيء مهم لصحته الجسدية والنفسية ولبناء شخصيته بطريقة صح حبي أعرف رأي تيوف وشكرا لكم هب نحن بنرجع للفترة الصيفية طبعاً. وقت بتكون الأم عم تطلع مثلا عم تطلع على تجارب الآخرين وبتلعب ابنها لعب منظم بالبيت ودائما هي بتذكره إنه في عندك هلا نحن عم نلعب لأنه صيف بس بالمدرسة راح نخفف نظام اللعب عندنا. في شيء اسمه يعني نشاطات صيفية بتتم بالبيت للطفل لكن هي قريبة من نشاطات المدرسية. لا. هو المنظم. إذا هذا الشيء صح. هذا الصح. هذا صح يعني أنا ممكن اسمح لطفلي أنه يستيقظ الساعة 12 أو واحدة دور. <تصفيق> بديوا يسترخذ نفس استيقاظه المدرسي. صحيح. وبالتالي صح. بتصير عادي طبيعية عنده مربوثية. هذه أول, أول خطورة تخطيناها. حل. انه استيقاظ المبكر. نعم. هاي من العادات الصحيحة. إذا طبعا العادات الصحيحة. اني انا مثلا ما اقطع طفلي عن المطالعة. <تصفيق> يعني التعامل مع الكتاب. كتاب المدرسي مو لازم يكون حالي سلبي بالنسبة للطفل. لدرجة انه انا ممكن اتعامل بالقصص. ممكن اتعامل بالرسم والتلوين ممكن أتعامل بالمطالعة زائد مشاهدات الأفلام اللي بتبين الحالة مثلا الحالة الطفل أو ركز على أفلام تربوية نعم. ابعد عن النت قدر الأمكان لأنه طبعا هي اليوم صعب يعني الولد عم لا يروح للطفل. يلعب نت ايه, إيه طبعا بس إنه ما يأثر على طبعا تعلق دائما اعتدال بكل اعتدال حتى يعني النت ما لازم لأنه في شيء اسمه مجموعة كتب راح يتعامل معها بالعام الدراسي. حلو. ككتابه طبعاً يكتب بإيدو ما يكتب على على الموبايل أو على الكمبيوتر أو على اللابتوب زائد التدخل الكبار. مه. يعني التدخل الكبار هوني طبعاً خاصة إذا في بالمنزل جد وست هدول طبعاً لازم يكون حالتهم تدخلهم هو تدخل إيجابي. هذا التدخل المحبب على قلب الطفل أصمع. محبب بس, بس, بس ممكن يكون عندهم وقت فراغ إذا الأم عاملة. <تصفيق> فستة وجد بهالايام هالأيام هاي غير ستة وجد حكاية وما حكاية. نحن لازم نمارس السلوك مع الطفل. صحيح. يعني ننزل لمستوى الطفل. أنا طلعته على الشارع. العب معه بالشارع. العب معه بالطابق. العب معه بالتراب بالطراب. <تصفيق> يعني تنظيم. ما لازم يكون فترة الصيف مربوطة بالفوضى. <تصفيق> لأنه لأنه هي فترة مؤقتة رح نعاني لحتى نرجع نمشي على الطريق الصحيح ببداية العام الدراسي إذا أنا عندي تنظيم لكن هون في عندي ممارسات ترفيهية ااا للطفل وهون في عندي ممارسات محببة للطفل نعم. كمان الطفل اللي بيتعلم واللي بيحاول يكتشف بمسألة الرياضيات شيء حلو ودرس القراءة شيء حلو طبعا هذا غزاء للروح والعقل يعني. صحيح يعني نحنا هون بنقول أنه مهمتنا كأهل ما بتبدأ من أول يوم بالمدرسة بتبدأ من قبل أساسا هي ما بتنتهي لأنه العطل مثل ما هي حق للطالب كمان الأهل لازم يعرفوا يوجهوا بطريقة صحيحة تبقى فصحة للطالب وبنفس الوقت هو ما ينقطع ويروح لعالم آخر منفصل طبعا. رح نتابع معك بحديثنا لكن بعد الفاصل <تصفيق> مستمعينا بالحديث عن الاستعداد النفسي للطالب تهيئة لاستقبال العام الدراسي بكل حب استاذي فيفيان ولاء بتقول لازم تعملوا حلقة عن الاستعداد النفسي للأساتذة يلي بيرجع للطالب دور فيه شو رأيك انتي؟ أنا معا يعني كمان في بعض ملكة ال... ما بنقدر نعمم يعني نعم بيشعر حاله قريشة المدرسة فهو صار برتبط بدوام وين بدأ تحط طبعا هي في مشاكل في مناقصات للأمهات المعلمات يعني أطفالنا نبي نحطول إذا عند الأطفال الرضع كمان هذا بنعود إنه نحنا بنفكر قبل المدرسة بيوم نا. أو قبل المدرسة بساعة لازم بتفكر من وقت الحملة إنه في حال هالطفل ولد كيف بده يكون وقت اللي أنا بده يكون عندي دوام نا. هي أحد الأسباب زائد الالتزام م -م. كتير صعب إنه يكون أنا عندي الإرادي والالتزام، نعم. التزام بالدوام والالتزام مع الطفل اللي هو من ابني. هذا هذا طبعاً هذا هذا الطفل اللي أنا بعتبر مثلاً إنه حاله مهنية، أنا أنا إذا بدي المعلمة إذا بدت تفوت على المدرسة كحال مهنية مشكلة، بيه بدت تفوت كحال إنسانية أولاً، صحيح، وتربط الحال الإنسانية بالحال المهنية، مم. يعني أنا مهنتي مرتبطة بسلوكي. مم. أنا بقدر ما أنا محبوبة ومضي هالخمس ساعات برياحة أفضل ما أنه الطفل يتأفف مني والأهل يجو وتناقش أنا وياهم بصعوبة وبسلبية بينما أخذ المديح وأخذ السناء هون بصير دور بقى الاستعداد دائما أنت يعني ما فينا نحط الملامع حدا صحيح كله بيتحمل مسؤولية كله بيتحمل مسؤولية خلينا نختم سريعا مع رأي مرفت لذيق الوقت مرفت بتقولي سعد مساكن قبل المدارس كلنا بنسمع الأهل نزلنا على السوق وجبنا للمدارس وحضرنا ولسه ناقصني والحمد لله جبنا كل اغراض المدارس بس يا ترى كم واحد بيبعت ابنه على المدرسة وعنده الشحن النفسي وحب للمدرسه ومفهم ابنه ليش رايح وشو غايته من هالمشوار الطويل وبطريقة الشحن يلي عم يمارسو الأهل هل بالفعل عم يزيد ووعي الطفل ام عم يزيد الانا عنده هل عم يزرع الطفل حب الحب البحث أو المنافسة القاتلة وشو الطريقة المثلى لتوجيه الطفل لحب المعلم والعلم والبحث يعني نحنا ما ما منتابع أفكار الأهل بالمدرسة يعني أنت كثير أطفال بيقولون لأهلهم إذا ابن جيران سبقك أو بنت بنت خالتك أو بنت عمتك أو ابن عمتك سبقك أنا كثير رح يعني تهديد ووعيد <تصفيق> بس بدأ.صير في عنده نفور.صير عنده نفور. نحنا طبعاً من مع الطفل على أساس هو حال إيجابية. ما نو حال سلبي. أنا ما بحط بزينة إبني يكون ممكن يفشل. أنا دائما كأم بحط بزينة إنه إبني دخل على المدرسة ليصير. كذا بيصير يعني ياخد شهادة وبيصير مجتهد ومتفوق دائما بغمض عيوني عن الآخرين وبحط نص عيني طفلي بس يعني وأيضا هذا الطفل لازم محسسه بالهدف الكبير اللي لازم يسعى لتحقيقه بعيدا عن أي مقارنة أخرى أبدا تماما أنتي عندك حالات إيجابية يمكن في أكملية متعفية إذا هو مثلا متفوق عليك لكن للأسف بعض الأهل بيحطوا بفكره إنه ممكن لا أنسى تفشل لبنان ممكن المدرسة تفشل لبنان ممكن يرفيون لذلك دائما بطلبه تغيير المقع تغيير الصف، تغيير صحيح. الأنسي. <تصفيق> هاي الجو التوتر هو البوتر الطفل. أكيد نحن بنتمنى عامة دراسي مليئة بالنجاح والتميز والحب للمدرسة لأنه هاي المدرسة فعلا بيتنا التاني وبيت غالي على قلبنا كتير بكل تفاصيله حتى أنه صحيح الدرس شوي فيه وعبء بضغط المنهاج بأيامنا هاي بس فيه متعالي أنه راح نوصل لهدف كبير وسامي جدا. ننشكرك بالختام المرشدة نفسية الأستاذة فيفيان عباس مديرة مدرسة فاطمة العالي. كاركول. ونحن محضرين شي لا واستقبالهم طبعاً أكيد حلو اسمه كسر الجليد يعني حلو بينه وبينه. محضرين شي حلو كتير إن شاء الله أنه ينال إعجاب الأهل بمدرسة فاطمة عليها شكراً لك أيضاً مستمعينا الشكر الكبير لكم على حسن المتابعة كنت معكم من طرطوس لساعة ونص من الوقت أنا رابعة يمسك شكر أيضاً لفريق العمل اللي رفقنا لليوم على الصوت ميس سليمان رد هاتفي ميساء سليمان هندسة إزاعية روبا يوسف وبالإخراج صيبة سليمان صار وقت نرجع سوا مستمعينا لستدي أمواج بلا إلى اللقاء